ومن يرتد منكم عن دينه فيمته وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون